Sayfa 66 Ayet 133 133 Ve sâri'û ilâ mağfiratim min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâtu vel ardu uiddet lil muttakîn. Ve sâri'û ilâ min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâtu vel ardu uiddet lil muttakîn. وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنة عرضها والأرض عدّة للمتقين وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين إلى وجنة عرضها للمتقين إلى وجنة عرضها للمتقين وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنّة السماوات والأرض عدّة للمتقين وسارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين إلى عرضها إلى عرضها للمتقين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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 135 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنفسهم ذكر الله. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله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 والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم الله والذين فعلوا الله فعلوا الله والذين فعلوا الله 134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 فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن الذنوب الله فاستغفروا لذنوبهم ومن الذنوب الله فاستغفروا لذنوبهم ومن الذنوب الله فاستغفروا لذنوبهم ومن الذنوب الله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 فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الله الله الله الله الله 135a 135b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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فاحشة الله لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله 185. Ve kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, 135c kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri, kimseleri,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 135b-135c Festeğferûlidunubihim <gülüyor> ve men yâgfiru d-dunube illallah ve lem yusirrû alâ mâ fa'lû ve hum ya'lemûn Festeğferûlidunubihim ve men yâgfiru d illallah ve lem yusirrû alâ mâ فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغفِر الذنوب إِلَّا اللَّهَ وَلَم يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَاسْتَغْفِرُوا لذنوبهم وَمَن يَغفِر الذنوب إِلَّا اللَّهَ وَلَم يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَاسْتَغْفِرُوا لذنوبهم وَمَن يَغفِر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم <modernt> مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك جزاؤ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 اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار ل 136 يعلمون <gülüyor> أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار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 وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ 136b وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وجنة تجري من تحتها الأنهار قاندين فيها ونعم أجر العاملين. وجنّة تجري من تحتها الأنهار قاندين العاملين. وجنّة تجري من تحتها الأنهار قاندين فيها ونعم أجر العاملين.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 وجنة تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ونعم أجر العاملين وجنّة تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ونعم أجر العاملين وجنّة تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ونعم أجر العاملين وجنة تجري من تحتها الأنهار قاالدين فيها ونعم أجر العاملين وجنّة تحتها الأنهار قاالدين فيها ونعم أجر العاملين وجنّة تجري من تحتها الأنهار قاالدين فيها ونعم أجر العاملين وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 136A 136B أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنة تجري من تحتها الأنهار قاالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها فيها ونعم أجر العاملين اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ <الْعَامِنِين> 137 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا قد خَلَتْ من قبلكم سُنَنٌ فَسِيرُوا في الأرض فظر كيف كان عاقبة المكذبين قد من قبلكم في الأرض كيف كان عاقبة المكذبين قد من قبلكم في الأرض كيف كان عاقبة المكذبين.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 قد خلت من قبلكم سنن فسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين 136 ب 137 وجنته تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سُنَنٌ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 قد انخلت من قبلكم سناً فسير في الأرض فانظر كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدا وموعظة للمتقين قد قبلكم في الأرض كيف عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدا وموعظة للمتقين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 188, 189. Bu, insanlara bir yol gösterme ve müstakimler 138-139 هذا Allah'ın للناس Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle,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 هذا beyânun linnâsi vahudan ve mow'idhatun lilmuttakîn. Wala tehinun wala tahzanun waa entumul a'levne in kuntum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 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 مَسَّ الْقَوْمَ 139 140 A.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 Yüz Kırk B. Vatandaşlarımıza, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, 140 Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı, Vatandaşlarımızı,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 وتلك الايام نداولها بين الناس بين الناس بين الناس بين الناس بين الناس 140 b إيَمْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاعِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ إِيَمْسَكُمْ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاعِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ إيَمْسَكُمْ قَرْحٌ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاعِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأَيَامُ نُدَاعِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ يُسْكِرْتَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَكَادَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَكَادَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِ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 <Sessizlik> 141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 Waliyumahhisallahu alladhina amanu wyamhaqal kafirin Waliyumahhisallahu 140c 141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 وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ وَلِيُمَحْصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Sayfa 66 Toplu Halde وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ع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 ياك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار قاندين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يغفر الذنوب إِلَّا اللَّهَ وَلَم يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 والذين إذا فعلوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ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 لا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار قاالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 والذين إذا فعلوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يغفر الذنوب إِلَّا اللَّهَ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ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 اَيَّامٌ سَاسْكُن قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ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 فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِر الذنوب إِلَّا اللَّهَ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَب بِهِم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ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 وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقِ الْكَافِرِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ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 إِمْسَكْكُمْ قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ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 فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين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 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار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 اَيَّامٌ سَاسْقُم قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمْحِصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقِ الْكَافِرِينَ